والامين المصطفى على الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع الكلام على أحكام الأسراب المالية أرجو أن يكون الصوت الحمد لله يعني الصوت واصل نشي نتكلمنا على مسألة أذنات الخزانة وقلنا على أذنات الخزانة وإلى مسألة فقط انا كما قلنا ااا الخزانة الخزانه هي هي قصيره الامل يعني هي ادوات دين قصيره الاجل الحكومه تصدرها كان الحكومه تقترض من الناس وتاخذ باقتراض المال من الناس وتعطي هكذا أما اما حكم التداول باذونات الخزانه نوقفنا عنده والحق اننا سندخل في مسائل يعني شبيهة بهذه لأن هذه الأعمال أعمال مهمة جدا ولأنها الآن في الساحة منتشر انتشار غريب فلابد للجميع أن يتبين في مثل هذه المسائل ويعلم هو على حل أم على حكم تداول أذنات الخزانة ينظر إلى حامل الإذن من الناحية القانونية باعتباره دائماً تخزين الدولة بقيمة بقيمة اسمية. تتعلم المسألة عندنا القيمة اسمية والقيمة البيع. طبعا إحنا عندنا القيمة اسمية طبعاً وقيمة والقيمة الخفية البيع في هذا الباب على مس مسألة كيف يستفيدون هو باب لأنه قد يدخل الثالث في المسألة على أساس إنه الفرق بين بين قيمته وقيمة اسمية لا هو الذي يستفيد منه. نهيك على مسألة القرض الذي النفع الذي يكون من من هذا القرض، فهو يعتبر كما قلنا اعتوارا دائما حامل لد هو من ناحية قلناه هو دائن بخزينة الدولة. الله الله الله بقيمة ال الذي أخذ هذا. بالقيمة اسمية لها ولكن صحيح من حال الشرايان وعتبر دائنا لخزينة الدولة بالمبلغ الذي دفع عند شراء الاذن وليس بقيمته الاسمية لأن الفرق بين قيمة الاذن الاسمية وبين المبلغ الذي دفعه ثمنا له هو زيادة ربوية يحرم عليه أخذها يعني هو فليس ليس له إلا رأس المال فقط هذا اللي قلنا في هذا الباب على التوصيف الشرعي طبعاً كل مواقف على التوصيف الشرعي للمعاملة التوصيف الشرعي المعاملة هي المسألة بأسرها ونتكلم أيضاً على على بعض الفروع التي أتى بها مثل كمبيالة وغيرها والشيك نتكلم عنهم إن شاء الله بس بعد الأزام بزمين. بعد الأذان السلام عليكم الله وبركاته إذن الزياده هذه في توصيفها التوصيف الحق التوصيف الصحيح في وزنات الخزانه هو قرض جر نفع يعني هو وزنات خزانه بتكون الدوله نفسها بتطرحها على اساس تأخذ من الناس المال وبعدين بيعتوه بيعتوه بيدفع مبلغا وياخذ الاذن هذا بقيمة اسمية اعلى من من المال الذي دفعه وده توصيب الشرعي في هذا الباب إنه كأنه بيقول ستسترد هذا المال بعد ثلاث أشهر بهذه الزيادة فالتوصيف الشرعي في هذا الباب ليس له توصيف الشرعي إلا إلا أنه قرض جر نفع والقاعدة العامة عند العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو, فهو ربا فهذا ربا ولذلك قال الله تعالى وإن فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلموا وايضا في قوله ربا الجاهليه موضوع لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربا الجاهليه موضوع تحت قدميه هذه وأول ربا أضع ربانا ربا العباس عباس بن عبد عبد المطلب فانه موضوع كله وبناء على ذلك فإن صاحب الادن عندما يبيعه فإن عرض البيع من حيث التوصيف الشرعي ينصب ينص ينصب على الدين الأصلي دون زيادات الربوية لأن البائع لا يملك هذه الزيادة أصلاً وإن كان الواقع أن المشتري يتقاضى هذه الزيادة رباوية فعلا وذلك بقبض القيمة الاسمية للادن وقت الاستحقاق لكن هذا الواقع مبني على أحكام القانون الق... القالين الوظية على أحكام الشرائع الحق نقول بأن هذا التوصيف كما قلنا تداول إذنة الخزانة يعني أن صاحب الدين هو حامل الإذن يبيعه بأكثر حامل الدين يبيعه بأكثر وإن كان في الضائر أن يبيعه أنه يبيعوا بأقل بالنظر إلى أنه يبيع الإذن بأقل من قيماته الإسمية والصحيح الرارح أن القيمة الإسمية هي متوفر فيها الزيادة التي ستكون على القيمة الحقيقية الفعلية التي دفعها لخزانة الحكومة وذلك أن يعني وذلك أن ما زاد على المبلغ اللي دفعه عند شراء اليد هو زيادة ربووية. طب تفضل حبيب. إذا إذا اطنات الفساد قامت شراءها شركات التمويل، شركات التمويل الأصغر والأكبر إذا قامت شراء هذا على علاش استحوذها. لا تمويل هل تخرج من إدارة إذا إذا إذا كان حقا حتى ولو كان بهذا الباب إذا إذا لو قلنا أنها تمويل كما تقول إيش اللي هحدث؟ هتنقلع انقلب التوصيف من توصيف القرض لجور نفع إلى المضاربة والمشاركة والمضاربة والمشاركة لابد تكون فيها الغنم والغرم و الذي اشترى الأذن هذا لابد أن يدخل في مسألة الغنم وإيش والغرم وهذا غير وارد فيها هذا الاشتراك فيها إنه يضمن ما الذي دفعه وياخذ بالزيادة في التفريق بين القيمة الفعلية التي دفعها مع القيمة الاسميه التي اخذ بها الأذن واضح والله الطاهرة في الآن،, الآن إحنا أي معاملة, معاملة لا بد توصفها شرعياً صح ولا لا نعم نعم. طيب الآن وصف لي على القول ما تقول بأن شركات التمويل دخلت لتأخذ هذه وتبيعها بالأسعار الأعلى أنها ت تدو... تداولها سيكون سيكون على شركات التمويل لأنها تجارة صح ولا لا استثماري يعني صح صح خلاص وصف لي ش وصف لي شرعة وصف هذي شرعة بقى لا لا لا أنا أنا أش يعني أقصد يعني عندما تقوم هل هل يعني س س بتقوم بأخذ هذه الوديان مبالغ بالغ المستحصلة من من البنوك من البنك أودونات يعني يعني تمويل مشاريع الأشخاص يعني مشاريع زي ذلك متوسطة هذه تدخل خزانة الدولة مش الشركات التمويل تدخل خزانة الدولة ها تدخل خزانة الدولة ليست ليست ليست التمويل أنت لو قلت نجعل شركات التمويل تعتبر وسيط فعندنا حضرتك والمال هذا يكون استثماري للدولة قلت لك بأيضا وصف للمعاملة المعاملة لا بد أن تكون مضاربة أو شركة فالمعاملة لو كانت مضاربة أو شركة لابد ان يكون فيها الغن والغرب هذا غير وارد حل من أحوال زنات الخزانة وزنات الخزانة معروفة معروفة أنها يدخل خزان الدولة المال الذي يجمعونه من الناس وتكون القيمة الاسميه لها تكتفيها شكرا دكتور رضي الله عنك. اذا إذا كانت القيمه الاسميه للاذن 100 ريال ودفع المشتري دفع المشتري 90 ريالا ثمنه له فليس له من ناحيه شرعيه الا ان ياخذ ال90 لا يأخذ ال ولا أجد ان يقاضى ما زاد لان ما زاد كما قلت سيكون في التوصيف الشرعي الصحيح في هذا الباب بانه قرض جرى نفعا فوربا قارد جرى أبرنافعا فهو, فهو ربا <تصفيق> فأكون وقع, وقع في المسائل ال الربوية أو المسائل أو المسائلة فيها المحظور وقد قال بعض العلماء أنه توصفها أيضا يكون بذلك كأنه يبيع مال بمال يعني مال بمال غير متناثل وأيضا نسيئة يعني يقع فربا الفضل واقع في ربا النسية يباع 90 بمئة طيب واقع في ربا الفضل واقع في ربا النسية لانه فقد التماثل وفقد التقابض فقد شرطية التماثل وفقد شرطية التقابض وهذا يعني يعتبر كما قلت فيه فيه ربا وربا صريح في هذا الباب بعد ذلك فإن فإذا باع الأذن أو الإذن الذي يحمله فإنه يبيعه يبيع الدين الذي يمثله هذا الدين هو 90 ريال فإن باعه 95 ريال فقد باع الدين الذي له بأكثر منه يبقى نقول المسألة فيها هذا وذاك اذنات الخزانه كما قلنا اما ان نوصفها توصيف شرعي صحيح بانها على اساس التوصيف الشرعي الصحيح في هذا الباب توصف توصيفا شرعيا وهذا التوصيف الشرعي انها يعني كما قلت قبل ذلك بأنها قرض جر نفع أو أنها بيع مال بمال مال بمال فقد الشرطين فقد شرط التماثل فقد أيضا شرط التقابط في المجلس فوقع يقع صاحبه في ربة الفض وربة النسية نسيئة. فعلى ذلك إذا كان إنما بيع الدين الذي يمثله هذا الابد وسعره ريال وخمسة باعه 95 فقد باء فقد أبع الدين الذي له بأثر من وفي هذا إخلال بشرط من شروط بيع الدين وهو أن يباع بمثله كان العوضان من الأموال الربويه وكان من جنس واحد كما هو الحال هنا فإن الدين هنا من النقود ويباع بنقود من جنسه فإن كان بالدولارات بيع بدولارات وإن كان بالريالات بيع بالريالات وهكذا فدخل ذلك في ربا الفضل وهو غير جائز <تصفيق> <تصفيق> والأمر الثاني أن المشتري لا يقبض الدين الذي اشتراه إلا في يوم الاستحقاق فلم يحصل التقابض الذي هو شرط في الأموال الربوية إذا بيعت بما اتفق معها في علة الربا فدخل ذلك في ربا النسية وهو محرم بإجمع المسلمين الأمر الثالث أن مشتري الإذن لما يشتريه ليقضى قيمته الإسمية وقت الاستحقاق وهذا يعني أنه لا يأخذ الدين الذي لاشتراه فقط بل يأخذ الزيادة الربوية التي التمثل في الفرق بين الدين الفعلي ثمن الدين الذي دفعه المشتري وبين قيمة إسمائي للإذن وهذا الجائز أيضا أنها زيادة لا يستحقها العاقد الأول لكونها ربا محرما فإذا باعها فقد باع ما لم يملك وهو محرم في الشريعة مساءة أصلا سيتغف فيها في, في, في حرام ثالث وهو بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين وبهذا يكون تداول أذن, اذن الخزانة بالنظر الى واقع التعامل محرما شرعا لاشتمال عقود التداول على الربا بنوعيه حقا نقول كما قلت اما ندخل في هذا الباب على انه القرض الذي جرى النفع وكل قرض جرى النفع عن فروض ربا أو نقول هو تبادل مال بمال وتبادل مال بمال هنا تبادل مال بمال يؤدي إلى اختلال الشروط التي تكون لا بد من توفرها في التعامل في الأموال عند التداول وعند البيع والشراء لأنه سيئ إما يبيع دين بدين وهذا نهي عنه جاء صريحا وائمنه باع مالا باع مالا بمثله بمثله فيه زياده ونقصان وايضا نقول بانه باع مالا بمثله دون التقابض في المجلس وعدم التقابض في المجلس معناه في هذا الباب أنه فقد الشرطين والشرطان هو الاولى أن يكون قد باع مالا بجنسه فلا بد من التماثل وبعد تسعين بمئة فلا تماثل فهذا ربا الفضله الآن وأيضا قول النبي لا تبيع منها غائبا بنائد بناجز يشترط التقابط في المجلس وما في التقابط في المجلس فأكون بذلك قد وقع في ربا النسيئة رب وربا الفضل هذه بالنسبة لإذنات الخزانة والحق أن هناك بنوك كبنوك البركة وغيرها يعني تعلمون أنها كانت يعني على الاقل على الاقل تنشر بين الناس بانها تتعامل بالمعاملات الاسلاميه وتكون بديلا يغني عن البنوك الربويه لكن ايضا اشتروا ازينات خزانه وهذه هذا ربا صريح هذا ربا صريح سواء قلت لي انه مجبر على ذلك او غير مجبر على ذلك في هذا الباب لا بد ان يكون الامر على غير هذا الباب المبحث الثاني في ذلك الأوراق التجارية الاستثمارية وحكم إصدارها وتداولها التعريف بالأوراق التجارية الاستثمارية والكلام عليها في بعض الكلام على إصدار هذه الأوراق عرفت الواقع التجارية استثمارية باعتبارها أداة من أدوات السوق النقدي عدة تعريفات منها ما سند إذني قصير الأجل يعني كأوذنات الخزانة يصدر من قبل مؤسسات مالية كشركات ومصانع وشركات التمويل شركات التأمين تتعهد بموجبه الدفع لحامله بمبلغ معين وبتاريخ آجل محدد أو أجل محدد وعرفت بأنها كمبيالات لحاملها تصدرها وعرفت أيضا بأنها كمبيالات لحاملها تصدرها الشركات المعروفة بماتانت مركزها المالي وسمعتها الطيبة هذا طبعا لابد أن تفهم أن الشركات بتصدر مثل هذه الاذونات من أجل أن تأخذ المال استثمارا يعني فهي أصلا بتروج لأن تستجلب بالعملة الذين يدفعون الأموال الطائرة لهذه الشركة تعمل طبعا انت ترى الآن في هذا الباب الأصيل في المسألة لأن الشركات كثيرة بتطرح سوماء والناس تشتري وتعطي المال في التداول من أجل, من أجل التجارة والاستثمار ويكون في حقيقة الأمر أكثر هذه الشركات وهمية والمال يؤخذ ثم بعد ذلك يسرق أو يذهب أو يضيعونه على الناس وهذا الذي يحدث الآن في واقعنا المعاصر كثير من الشركات الكبيره جدا طرحت هذه الاسهم وايضا هذه السندات من أجل, من, أجل من اجل يعني استجلاب من من يعطي المال من أجل الاستثمار ثم بعد ذلك يعني هو عام واحد يعطي بكل المتفق عليه من بعض الربح او هامش الربح على اذا كان هو بيفهم في الشرع يعني سيعطي هامش الربح وبعد ما يعطي هامش الربح في هذا الباب تنظر تراه أخذ المال وفل لا تجده في مكان بعد ذلك هل بي عنه الصعب مباشرة عن طريق حساب فإنج بشارة مقابل, مقابل عن طريق لا ليس بجائز ليس بجائز يا رب هذا هذا رب هذا بشمندسك وأيضا عرفت بأنها عبارة عن أوراق وعد بالدفع غير مضمونة تصدرها الشركات الكديدة معروفة وذات الملاءة العالمية المالية العالمية وعرفت أيضا بأنها مستندات تمثل قروضا قصيرة الأجل وهذا صراحة الأسرح والأصلح والأصح أن يقال يعني, يعني تصدرها الشركات المساهمة الضخمة لتقترض عن طريق بيعها إلى الجمهور بمبالغ ضخمة تبلغ عادة عشرات الملايين من الدولارات ورغم التفاوت الظاهر بين هذه التعريفات إلى أنه لا اختلاف بينها وهذا الحقيقة هي أصلا إذا قلنا بالإجمال على مواصل له مصنف في هذا الباب قلت ربا هذا باش مندسها ربا ربا لابد منتقابل في المجلس يدا بيد هي الورقة التجارية عبارة عن سندات إذنية أو كمبيالات ولذلك واجب علينا نتكلم على كمبيال الآن إن شاء الله نبين شرحها بشرح مبسط يعرف الكمبيالة على حاملها والأطراف الذين يدخلون في الكمبيالات وكيفية تحصلها وهذا الأمر أمر مهم في في التعاملات فيه الآن أيضا كثيرة التعاملات بها كثيرة هنا قب المقابل عبارات كما قلت هي عبارة, عبارة عن سندات إذنية أو كمبيالات تصدرها الشركات كبيرة للحصول على حاجاتها من التمويل. هو المقصود كما قلت هو استجلاب العملاء، استجلاب العملاء وطبعا كلما كان الثقة في الشركات المساهمة أو هذه المؤسسات العالمية كلما كان يعني إغراء العملاء أكثر وأكثر. ويتم إصدار الأوراق التجارية الاستثمارية بطريقتين الأولى إصدار بخصم من قيمتها الإسمية وطبعاً نبود أن تعلم أن الفارق بين قيمة فعلية وقيمة إسمية والذي يحصله ربحا صاحب الأذن أو الأذن الأذون يعني, يعني ما هي القيمة الإسمية بالضبط يعني. يعني هو هو الآن القيمة الفعلية بيدفع تسع مائة مائة مائة دولار طيب بيأخذ السك بأنه بمئة واربعين هذا القيمة الاسمية هذا القيمة الاسمية والقيمة الفعلية هو الذي دفعها حقا هو ما دفعش غير المية طيب لماذا هذا الزيادة ما هو الزيادة هنا لأنه كانه كيف احنا وصفناه قرض جر نفع. الحكومة تأخذ هذا طيب ل... ل... سواء استثمار غير استثمار وبيعطيه بيقوله أنت الآن أنت, أنت دائن تدين الدولة ب 140. بعد خمسة أشهر، ست اشهر فهو عندما يذهب يقدم الأذن، عندما يقدمه يقدمه ليستلم ماله الذي دفعه. هو دفع كم في عقد الأمر؟ مئة. مئة لما يستلم س... كم؟ 140. أشهر. يبقى إذا توصيف الشرعي هذا إيش؟ قرض جر نافي فهمت؟ ووضحت لحضرتك؟ نعم يا صناع. رضي الله عنك حبيب. رضي الله. وعندما التجارية للسمار بطبعا بخص من, من قيمتها الاسمية بدون سعر فائدة محدد يدفع وإنما يدفع المقرض عند القرض وإنما يدفع المقرض عند القرض مقدارا من المال. يقل عن قيمة الورق, الورق الاسمية على أن يتسلم القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق ممثلا الفرق بين ما يدفعه وبين ما يتسلمه الفائدة على القرض وطبعا هذا الخصم أو هذا الفارق دخل في الربا لا, لا خلاف لا ريب هذا ربا صريح ظاهر جدا ليس فيه ثمة ادخال في هذا والأوراق التجارية التثميرية بذلك شبيهة بأذنات الخزانة ما هي هي في حقيقة أمريانيا أذنات الخزانة من جميع وجودها الوجود لكنها تختلف عنها بأن الأوراق التجارية هي من إصدار الشركات الضخمة بدلا من الحكومة يعني فقط فقط المدين فقط هو الذي يتغير فقط ولكن صورة المسألة على هذا الباب منطبقة بأذون الخزانة ه سنيه إصدارها لهذه الطريقة الأولى هذه الطريقة الأولى يكون فيها الخصم هذا والفارق طبعا بيستفيد منه الرجل. الزوم هل الصوت ما زال موجودا ولا الصوت في الزوم ما زال موجودا أم لا؟ أخونا الفاضل ميدو موجود الحمد لله الحمد لله ماش أمتاز. أحسن أسأل... الله عنكم أحسن الله إليكم. أخونا الفاضل يقول كثقافة عامة للمتسابعين أخونا الفاضل استاذ عصام يقول وتعوز من الخزانة أدوات دين حكومية قصية الأجل نعم تصدر لأجل تتراوح من 3 و 12 شهر ممتاز أي أقل من عام أما السندات فتعد أيضا إحدى الأدوات التمويل تكون أقصر كمان إلا أن أجل استحقاقها طويل تتراوح بين السنتين وعشرين عاما ممتاز رضي الله عنك استاذ عصام ممتاز إذا هذا الإصدار الأول وهذا طبعا أذون خزانة هو الآن يعني على, على ما فرع أعرفه الأستاذ عصاند الله خيرا وفرق بينه بين السندات وإحنا طبعا لسه يعني كنا شرحين الأسهم والسندات قريبا سنشرحها مرة ثانية لكن أخرتها من أجل نأخذ هذه الأجزاء لأنها من بالمكان بمكان <تصفيق> الثانية إصدارها بسعر فائدة محدد بحيث يقبط حاملها قيمتها الإسمية في تاريخ الاستحقاق بالاضافة الى الفائدة محددة يعني اصلا من غير الفائدة القيمة الاسمية يعد هذا الباب من باب الربع فكيف الفائدة التي ينص عليها ويتم تسويقها طبعا اما مباشرة من قبل الشركات المقترضة او بواسطة مؤسسات متخصصة في تسويقها وتوزيعها على المقرضين من المؤسسات وشركات كالذنوك التجارية وشركات التأمين وسنضيف مع طبعا هنا معروف الناس إن كلها تنصب في عمل من واحد في هذا الباب. اه شرحنا احنا الإيجار ومتابعة التملك خلي الأسئلة طيب بعد بعد المحاضرة كاملة نبدأ في الأسئلة السؤال يعني خلي أنا سأعطي فرصة لإخواننا الأطفال في الجامعة يتركوا الأسئلة التي يريدون لكن بعد بعد المحاضرة وعاده ما ما تحصل تحصل المنشات المصدره لها على ائتمان مفتوح لدى بعض البنوك التجارية وطبعا هذا خلي بالك المساله فيها فيها وسطات يعني فيها فيها اطراف ثلاثه والكل منتفع في هذا الباب والكل يتعامل بالتعامل الربوي سيهدم الاقتصاد لا محاله لا محاله يعني الربا هدام لكل لكل نمو اقتصادي تقوم اقتضاء تلك البنوك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الاستحقاق. يبقى هنا البنك يشفع البنك دخل وسيطة من الشركات العالمية وبين العملاء فالبنك يدفع وياخذ من هذه الشركات المال وكلها دائرة القرض الذي الذي جرى النفع نعم فضل. نعدلتها نعدلتها ما شاء الله صدق بس يعتبر السؤال مهم لأني إذا كان هناك ضرورة ملجة للقروض تقصد الـ تقصد, تقصد بالقرود ولا تقصد عم. إيش؟ أقصد ال نعم نعم نعم, نعم, نعم انت, أنت تكلمت يعني أنت, انت تريد تريد هل هناك ضرورة ملجأ للتعا... لتع لهذا التعامل الأمن أو التداول الأمني صح هذا س... هذا سؤالك؟ بالضبط بالضبط أ... يعني انا صراحة؟ نعم ماشي طيب حاضر حاضر هل هل هل أنا هل أنا فهمت فهمتك؟ فهمتك؟ الحق أنا يعني أدين الله بأن الربا الربة ليس له ضرورة شوف أد... علماء القاعد الق يقولون الضرورات تباح المحظورات، لكن ليست كل الضرورات لأنه في شروط في الضرورات تباح المحظور، من الشروط أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة والأرى اللجوء إلى أزمانية الخزانة ليس لها ضرورة إلا متوهمة حتى القروض الربوية التي إليها ضرورة متوهمة وليست ضرورة محققة وليش متوهمة لأن هناك نظائر غير الاذونات هناك تعاملات الشرع أباحها قد يضر الربح على الإنسان ويفرج الكروات التي هو فيه دون الولوج في وسط هذه الخطوط التي تهدم له كل شيء وتذهب تز... البركه بكل شيء. يا مساله من اهم رضي الله عنك رضي الله عنك. شكرا. طب الحكم الفقهي لازاق لاصدار الاوراق التجاريه كالسندات وكما كنت وتداولها وأن حكم اصدار الأوراق التجارية الاستثمارية الأوراق التجارية الاستثمارية أداة مالية استثمارية هي أداة من أدوات الاستثمار تصدرها الشركات الكبيرة العالمية ذات العالمية التي ذات عند عند الناس لغرض الحصول على المال اللازم يدمون فقط الإنتاجية وغيرها وأن ذلك يتم بطريقة لا بد أن نلاحظ أن قلنا الفائض المالي والعجز المالي في هذا الباب على الأطراف المتكاملة الشركات هذه لا تطرح هذه الأوراق إلا للتمويل هي تريد تمويل لأنها عندها مشاريع والمشاريع تحتاج إلى أموال طائلة فتطرح هذه الأوراق لتأخذ من أموال المذيعين أو أموال الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأموال الـ الـ الذين يشترون هذه الأوراق التجارية وطبعا يكون التعاقد معهم على سبيل معرفة كيف الحصول على هذا المال بعد وقت يصير بربح زائد فهي تصدرها بخاص من قيمتها الاسمية كما هو الحال في اوزنات الخزانة بيكون في فارق بين القيمة الاسمية والقيمة الفعلية القيمة الاسمية والقيمة الفعلية لأن هذا هو الفائدة التي يستفيد منها في هذا الباب الثانية إصدارها بسعر فائدة محدد كما هو الحال الغالب في السندات طبعا بيبقى, بيبقى, بيبقى الأمر على تحديد, تحديد الفائدة رد الله عنك أسيا أحسن الله لك تحديد الفائدة وهذا الغالب في مسائل السندات كما بيناها وسنبينها إن شاء الله بيناها في, في المحاضرات الماضية في العام الماضي إن شاء الله نأخذها بعد الكلام على هذه الأوراق وعلى ذلك فإن الأوراق التجارية الاستثمارية تأخذ في حكمها حكم الأذنات والسندات وطبعا الفرق بين الأذون وبين السند وش هو نعم أنا أكيد سأأخذ كلام حضرتك أستاذ عصام بعين الاعتبار أنت متخصص أكيد صحيح؟ أستاذ عصام مالين أكيد متخصص ولذلك ننظر هنا في البدايات لأن احنا أصلاً عندنا قصود شرع بتقول بأن الشرع الحنيف إذا أغلق بابا فتح أبوابا إذا أغلب أغلق بابا فتح أبوابا وهذا سنبينه إن شاء الله يعني في الكلام على البدايل التي لابد أن تكون البنوك الإسلامية أيضا الآن ضيعت الطريق الصحيح الذي الذي يجعلها بديلا للبنوك الروبية وما أحرج الناس إلى البدائل على المدنوك الروابي، المدنوك الإسلامية أضلاع الشرع عندها غير منضبطة، يعني تتعامل أعمام بتتعامل ب بعقود شرعية مع اختلال شروط شرعية مع اختلال شروط شرعية، طبعا بتأخذ شذذات المذاهب لتتعامل بها ومع ذلك لا توفي لأنها تأخذ من كل مذهب بشيء حتى تلفق وتفقق لا يفيد شيئا. فإذا الأوراق الاستثمارية تجارة استثمارية تأخذ حكم الإذونات والسندات سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل فيكون إصدارها محرما سواء كان بخص من من قيمة الأسهمية أو بسعر فائدة محددة سعر فائدة محددة لا يحتاج إلى رأي ولا لدقة نظر فائدة محددة تها مغادرة ربة وينتهي أما بسالة الفرق بين قيمة اسمية والقيمة أنا أرى أن الفرق بين قيمة اسمية والقيمة ال ازعليا هذا هو التحايل الذي يحدث فيه الربا لانه كما قلت أصله الأصيل قرض جرى نفعا فهو ربا وده باتفاق الأمة والحديث وكذا حديث الجار في حديث ضعيف لكن باتفاق الأمة القرض الذي يجر النفع فهو ربا ويمكن أن يقال بل هو أسوأ من القرض الذي يجر نفع بل هو مال بمال يفتقد يفتخذ الشيطان مال بمال يفتقد التماثل إن كان بجنسه ويفتقد أيضا التقابض في المجلس فالحق أن مسألة الآن تسويق الأوراق التجارية خلاص عرفت الأوراق التجارية التي لا حكم السندات أو اذونات الخزانة لما تأخذ أنت أوراق التجارية التستثمرية وأنت الذي تحاول أن تشيع بين الناس قبول هذه الأوراق وتحاول أن تروج لها وتكون مندوبة مثلا لتروج هذه الأوراق حتى تأتي بالعملاء الذين اشترونا لمسألة الاستثمارات التي تستثمرها هذه الشركات العالمية يعني الحق ان يقال أن إصدار هذه الأوراق الاستثمارية حرام لأن فيها ربا بل الربا الصريح وتداول هذه الأوراق التجارية والعمل على تسويقها حرام حرام من وجوه ثلاثة أولا هذا هذا, هذا ربا والربا لابد من النهي عنه وأنت, وأنت تروج له لا تنهي عنه وقد النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم يغيره الثاني أنك بترويجك لهذه الأوراق السمارية تكون قد تعاونت معهم على الإثم والعدوان الثالثة الربا ملعون فيه ثلاثة أشخاص قال في النبي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أربعة أشخاص, أربعة أشخاص. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فإذا راكك تأكل الربا ولم يمكن عليك فهو مغبون بل إذا حستك على ذلك فهو مشترك معك آكل الربا وملعون بلعن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت شركات العالمية طرحت هذه الأوراق الاستثمارية وجاءت شركات تمويل أخرى لترويجها فشركات تمو تعمل بالربا كما شركة كما أن شركات العالمية تعمل بالربا وكما قلت فليقف ليتنبأ او ينبئ بشر من عامل بالربا فإن الربا هدام لكل خير فدينا بينا ايضا حكم التسويق لها والاشاره بين الناس في هذا الباب تداول الأوراق التجارية الاستثمارية ينطبق على الأوراق التجارية الاستثمارية بالنظر إلى كونها أدوات مالية استثمارية. التفصيل السابق حول تداول السندات وأوراق أوراق الخزانة عزنا هذه الأوراق تشبه السندات إذا كانت تصدر بسعر فائدة محدد. سند فيه في الفائدة معلنة محددة. كما تشبه أوراق أوراق الخزانة إذا كانت تصدر بسعر خصم. طبعا ترصد كما قلنا الفرق بين القيمة الإسمانية والقيمة الفعلية من التماثل والتقابل فضلا عن الغرض عن, عن, عن, عن أن الغرض من تداولها في الأصل هو تقاضي الزيادة الربوية المرتبة التيك الأوراق في مسألة الفارق بين القيمة الإسمانية والقيمة الفعلية أو في الفايدة التي حددت فإن راح تداول الأوراق التجارية الاستثمارية بالكافية التي تتم بها في الأسواق المالية التعريف بخصم الأوراق التجارية نعم يعد خصم الأوراق التجارية من أهم أدوات سوق النقد بل بعض المراجع تقصم سوق النقد سوق قروض صريح والثاني سوق خصم الخصم أيضا هو قرض مقنع كما قلت لكم يكون الأزون قرض مقنع أما السند قرض صايح يجور النفع وتطلق الأوراق التجارية في الغالب على الكنبيالة والسند لا سند الإذني والشيك لذلك أننا نتكلم على الكنبيالة بشيء مبسط ونختم الحاضرة اليوم وننظر في من عند القوم من أسئلة الكمبياله هي ورقة تجارية الكمبياله ورقة تجارية معروفة ورقة تجارية يكتب فيها شخص يسمى الساحب الساحب الكمبيالة. أم يكتب فيها الساحب أمرا لشخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لحاملها أي حامل الكمبياله والمستفيد منها له الدائن يعتبر السندات معنا السندات بشكل عام هتاسي هتاتيك. أتأتي أتأتي والسند هو هو مسكون من الخزانة أيضا ما بي لكن لكن هو طويل الأجل ليس قصير الأجل. الأذون أذو قصيرة الأجل ثلاث أشهر ست أشهر أما السندات نفس نفسهم التداول على قرض الجار نفع لكنهم بين السنة والسنتين أو ذلك. يعني طول الأجل فقط بينهما والسند بيصرح فيه بفائدة محددة والأذون بمسألة الخصم هي. النظافة فيه في هذا الباب. اللي بين القيمة الاسمية والقيمة الفعلية. وصلت. عبد الفيضة أحسن أكتب للكتاب. هل هو يعني هو هذا صفحاته ألف وتسعمية. ألام كبير. آه. الجزئين آه. لكننا سنأخذ نأخذ ما يهمونا فقط. كم تقريبا يعني؟ عزوز واحد. دع كبار. خلاص لا تريد زواج على نفسك ليش؟ دعك كلام. فهمي. <تصفيق> عندما ما تخاف وإن أردتم الاختصار سيكون اختصار ولو أردتم بابا واحدا نختبركم فيه سنختبركم في باب واحد أنا أعطيت وعدي بأن في هذا العام لأنه الإخوة في المجسر تعبوا مني بعض الشيء مع أن أنا يعني أعطيت اختبارات سهلة يسيرة جدا لكن عشان خلفات الفقهية أتعبوا من هذا الباب فأنا أعطيت وعدي أن هذه الاختبارات إن شاء الله ستكون على ما يرام وعلى ما يحب الإخوة بإذن الله تعالى أطراف, اطراف الساحب هو منشئ الكمبياله الكمبياله الملتزم بدفع مبلغ معين لحامل الكمبياله إذا لم يقم المسحوب عليه بقبول ودفع مبلغ الكمبياله المسحوب عليه هو الشخص الذي صدر له أمر من الساحب بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع على الكمبياله أو في تاريخ محدد لحامل الكمبياله المستفيد الذي يدفع له مبلغ الكمبيالة يسمى أيضا حامل الكمبيالة. وغطوا على أطراف أخرى في الكمبيالة مثل المودل لها وحامل الكمبيالة الذي وقع عليها بغرض نقل الملكية الملكية الحق الثابت فيها لشخص آخر أو الوكالة في هذا الباب الوكالة في القبض. نعم. ولابد البيانات تكتب بعشرية في الورقة كما قلت يا ورقة الكمبيالة. ومضمون الكمبيالة يجب أن تشتمل على أمور أولها كتابة كلمة كمبيالة. في متن الورقة ظاهرة جدا أن هذه كمبيالة ايضا امر غير مشروط بتفع مبلغ من النقود 100.000 500.000 يكتب كله باللغة وبالعدد مكان وتاريخ انشاء الكمبيالة اذا خلق الكمبيالة من مكان انشاء اعتبر مكان انشاءها هو المكان مبين بجانب اسم السحر توقيع الساحب للكمبيالة اسم المسحوب عليه اللي هو الدين اسم المسحوب عليه ولقبه واسم المستفيد اللي هو سيحمل الكميالة وهو من تدفع له قيمة الكميالة. ما الدفع التوقيت الدفع إذا خلت كميالة من تاريخ الدفع تكون مستحقة الدفع عند الاطلاع عليه. يعني اطلاقا مفتوحة يبقى عند الاطلاع عليها يلب الدفع ولذلك لابد من لابد من كتابة التوقيت لمعلوماته. ايضا مكان الوفاء اذا كان كمان مكان وفاء اعتبر المكان مبين بجانب الاسم المسحوب بعد اذنك طب اتفضل الاعتماد معنى ما معنى الاعتماد بالمفهوم اعتمد بيكون على على نوع بـ بـ في المال المقدر في هذا الباب الاعتماد دي مساله البنوك يعني اعتماد مفهوم الاعتماد يعني ما هو بالضبط على على اي وجه تريد الاعتماد هل... هل... الاعتماد هل هو اجارة عن قرض او ماذا في الاعتمادات عن قروض لكنها ايضا بصورة اخرى اي مسألة مسألة كلها كلها التعاملات بأسرها تراها والاوراق الاسمالية بم... برمتها هي... هي... هي هي تعاملات روبوية في القرد القرد المقنع والقرد الظاهر وكل ذلك سيئت ان شاء الله يريد كتابة مبلغ كنبيالة بالحروف والأرقام معا كما قلنا والعبرة عند الاختلاف المبلغ المكتوب بالحروف لأني أمود يكتب 1500 درهم 1500 دولار مثلا فالاعتمادات هي عملية اقتراض وقرض كلها قرض كما قلت لك مسائل أعمال بلوك كلها لا تعدو لا تعدو مسائل القرض والاقتراض لا تعدوها بحال من أحوال ولأن البنك أصلا وظيفته الحقيق الحقيقية التمويل وظيفته الحقيقية التمويل يعني البنك وظيفته الحقيقية هو الممول فقط ولذلك لا يمكن أن يدخل في من ولا, ولا في غرب يجوز أن تشترط فائدة على الكمبيانة مبلغ الكمبيانة إذا كانت الكمبيانة مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة يعني تأخر يكتب عليه فائدة وكل ذلك فيه ما فيه من الحرمة كما قلنا وأعرف تحديد سعر الفائدة في التمياز ذاتها وإلا كان شرطا باطلا لأنه يكون فيها تغيير إذا كان هنا بس فيها مسائل ينظر فيها يعني على أساس إنه كان فيها جهلة إما الجهلة غرر وننهى نمس نمسح سلام عن الغرر وإن الغرر مادة نزاع يعاني من تحديد سعر الفائدة في التمياز ذاتها وإلا الشرط كان الشرط باطلا وتأثرية الفائدة ما يبقى ذلك التوقيع عادة ما يكون الساحب هو الموقع على الكمبياله ولكن يجوز له أن يوكل شخصا غيره بالتوقيع بالوكالة والوكيل ينزل منزلة الأصيل على القاعدة المهمة في هذا الباب مسؤولية الساحب يضمن ساحب الكمبيالة قبولها والوفاء بها أي أنه يضمن أن يقبلها المسحب عليه ويضمن أيضا الوفاء بمبلغ الكمبيالة ويجيز الساحب الكمبيالة أن يشترط إعفاءه من ضمان قبول ولكن لا يجيز إعفاء نفسه من ضمان الدفع هذا المجمل في الكلام على مساءة الكمبيالات تحصيل الأموال والقروض التي على على الناس نقف عند هذه المسألة، وان شاء الله الأسبوع القادم نأخذ أيضا جزئية من هذه الجزئات في الأوراق الاستثمارية مع السندات والأسهم حتى نتابع هذه الجزئية الأولى التي نحن بصددها. نعم. لو في أسيرة، تفضل. لو في أسيرة تفضل. عليكم بس فقط. عليكم السلام نتشرف بك بس سلام بس نسلم عليكم بس الله فيك احسنت هذا هذا بفضلك وبادرك وكرمك أسأل ربي أن ينفع بكم الامه الإسلامية بارك الله فيك يا الله يسلمك ها بس محمد السيد. رضي الله, الله يرضى الله يرضى عنك وعن أثيوبيا باسرها أنت شرف لها من جماعة محمد علي ادهم الله فيك. اكبر الله الله يرحمه الله يرحمه الله يسكنه فسيح الجنات الله يجعله في اعلى عليين يا رب اللهم امين يا رب العالمين انا نعم الله عنكم السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله رضي الله عنك تفضل ين يا رببارك الله تفضل هذا الموصول بالكمبيالات شبكات لا لا شيء غير الكمبياله شيء غير الكمبياله السلام <تصفيق> عليكم استاذ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخونا الاستاذ عصام كما قلت متخصص هنا اتكلم على انا لو اختلفت الحروف مع الارقام الارقام في في في بالالحروف <تصفيق> نعم تفضل كان الايش ما سمعت قاعد على السؤال ما... الكمبيالات طبعا إذا, اذا حدد الفائدة نعم اذا اشترط الفائده على المال بهذا مع التاخير وهذا الباب نعم ممتاز انت أنت قلت الأستاذ عصام عنده طرح جيد نعم هي تدخل على مسألة دعوه عاجل ان لم يكن شرط مسبق بس إن لم يكن شرط مسبق هي تدخل في مسألة دعوه عاجل ودعوة تعجل على خلاف الفقه اللي فيها الصحيح الراجح أن عزيم الله تعالى فعله بأنها تجوز إخواننا في الجامعة هل انتهيتم حتى ننتقل إلى الفيس لأنها عندنا دروس في الفيس كما تعلمون هل نستعزم حضراتكم الآن، في الجماعة تسمعونني في زوم؟ نعم الله خير، هل تأذن... هل تأذنون لي؟, تأذنون لي أنا أستأذن من حضراتكم؟ إذا بمعك دكتور أنت مستهزل لا لا استغفر الله رضي الله عنكم أستأذن حضر... أستأذن حضراتكم ماشي السلام عليكم.